بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيمنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا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 أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا وأن ظننا أن عج الله في الأرض ولم عجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يقاف بخسا ولا رهقا وأنا من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 قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضررا ولا رشدا قل إني لن يجئرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ولساناته ومن يعص الله رسوله فإن له نار وإنما خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدلي أقل ما تعدون أم يجعل له ربي أمدا